6. استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك وداعا للأصدقاء اسمي حسن حصلت على دراسة كلية الآداب في جامعة إسطنبول ولذلك سأذهب إلى الكلية بعد أسبوعين لهذا السبب سوف نجتمع في المنزل وداعا للأصدقاء وفي المساء ستجهز أمي لنا وجبة لذيذة أريد أن أودعهم بطريقة جميلة وكذلك حصل زملائي على دراسة كليات متنوعة في مدن مختلفة كل واحد منهم سيذهب إلى مدينة أخرى، سوف أشتاق لهم كثيرا. كنا سبعة أصدقاء عندما بدأنا في الثانوية، وقضينا أيام جميلة جدا، وكنا نتعاون مع بعضنا في كل الأمور. عملنا معا في الصيف ووفرنا بعض النقود للمدرسة كنا نلعب أحيانا كرة القدم وأحيانا نشاهد أفلام المغامرات